Allah 「あなたは誰だ أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول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 و الله اكبر الله ا ك الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 و موسوعه النابلسي ل ي ت أ ا تشرك بي شيئا وطهر للعلوم ق ا الاسلاميه ن ا س بالحج ي أ ت و ك ر ج ا ل ن ا ب ل ضامر ي أ ت ي ن من ك ل فج ع م ي ق ل ي ش ه د و ا م ا ل ا س ل ه م ي ه اسماء على الله م من ا ل أ ح س ا م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 لكم فيها منافع إ ل ى أ ج ل مسمن ثم, ثم محلها الى البيت العتيقا ل ل ه أ ك ب ر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 خير ا ل موسوعه ل ي م و ل النابلسي للعلوم الاسلاميه م و ك ا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام ف الهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إ ذ ا ذكر الله وجنت قلوبهم والصابرين على ما أ ص ا ب ه م والمقيم ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلنا لكم من ش ع ا ب ف ا ذ ك م و س الله ع ل ي ه ا ص ن ا ف فإذا و ج ب ت جنوبها ف ك ل و ا م الاسلاميه اسماء الله ك م ك ر ا ل ح و ن ى ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر